اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لك الحمد والنعماء والملك ربنا ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد ومن لم تنازعه الخلائق ملكه وإن لم تفرده العباد فمفرد مليك السماوات الشداد وأرضها وليس في شيء عن قضاه تأود هو الله بار الخلق والخلق كلهم إما له طوعا جميعا وأعبد تسبحه الطير الجوانح في الخفا إذا هي في جو السماء تصعد وسبحه النينان والبحر زاخرة وما طم من شيء وما هو مقلد ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد عن الحق كالأعمى المميط عن الهدى وليس يرد الحق إلا مفند والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله طلب الرزق غريزة عند كل الأحياء فمع بوادر الصباح وإشراق الفجر تتضف جاد الأرض بعمارها وفلاحيها وتجارها وأرباب الأرزاق فيها لإحراز القوت والسعي في طلب الرزق والعيش الهني وفي ثنايا الحركه الدائبه والسعي المتواصل في سبيل تحصيل الارزاق محق قاس وحقيقي للقيم والأخلاق واليقين والثبات والطمانينه والرضا وإن اوضح ما يميز حركة الساعين العاملين الكادحين وراء لقمه العيش اللهف واللحث والشفقه وصار هذا مما يميز حركه كثير من الناس وفي هذا مزالق فبعض الناس يدفعه اللحث واللهف والخوف على الارزاق لمسالك وعره وطرق ملتويه لاجل ان يحصل الارزاق وان سد افواه الصغار وطعام العيال وتحصيل الارزاق وفي خضم الحياة معترك كبير قد يضعف معه اليقين ويتزعزع الإيمان ويقل التوكل وما أحوج الناس في مثل هذه الأيام أن تعاد إليهم مفردات الإيمان واليقين بحديث واضح وصريح عن التوكل ما التوكل؟ التوكل شعور ويقين بعظمة الله جل جلاله بملكه وتصريفه وقهره وربوبيته وقيوميته على خلقه وكمال غناه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن الله عز وجل أرسل الرسل وكان شعارهم وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا أرسل الله الرسل وشعارهم قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ان التوكل هو شعار الصالحين وشعار الصالحين الذي يرددونه على مر الدهور والازمان متى لم تتخذ مع ربك وكيلا وجدت الى كل خير سبيلا التوكل ثقة في الله ويقين بالغيب ومعرفة صادقة بأن الارزاق بيد الله جل جلاله في علاه التوكل قطع القلب عن العلائق ورفض التعلق بالخلائق التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل ويقينه التوكل أن تعرف الله مالكا ومصرفا ومدبرا وإلها ورازقا وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إن خلاصة كتب الله عز وجل التي أنزلها هداية للبشرية تقرر أن الوكيلة الذي يقوم بأمر العباد ملكا وتصريفا هو الله جل جلاله لا رب سواه ولا اله غيره فإنه قد أرسل إلى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم كان نبيا ومعلما ولكن لم يكن وكيلا لله في الأرض لأن الله لا يحتاج إلى وكيل وما أرسلناك عليهم وكيلا لست عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر الأمر كله لله لله الأمر من قبل ومن بعد وإليه يرجع الأمر كله إن التوكل تحتاج النفوس أن تستعيد الثقة به ان التوكل يكبح شر الأغنياء ويرفع ذل الفقراء بالتوكل يعرف الإنسان أن السعي وأن الحركة مطلوبة فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور التوكل امل يصحب عمل إنك تعمل ولكن الأمل يخالجك أن الأمر بيد الله وان ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما أخطأك لم يكن ليصيبك إذا عرفنا هذا المعنى من معاني التوكل ما هي بواعثه وأسبابه ومصادره من أين نستمد التوكل نستمد التوكل من توحيد الله عز وجل فلا توكل لمن لا توحيد له ومتى ضعف التو... التوحيد في القلب ضعف التوكل على الله عز وجل فإن الله عز وجل قال عن نفسه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض يعرفك بنفسه ويدعوك ان يكون وكيلا لك رب المشرق والمغربي لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا تجعل لك وكيلا غير الله تعتمد عليه في معاشك وفي أرزاقك ولذلك قلت التوكل ثقة في الله ويقين بالغيب بعد بعد استنفاذ عالم الشهادة إن عالم الشهادة يستنفذه الإنسان يعمل ويسعى ويأخذ بالأسباب ولكنه لا يتعلق بها أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح, القدس إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها ولا يحمل أنكم استبطاء الرزق على طلب ما عند الله بمعصيته فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته وبالتالي التوكل أن تعرف الله أولا وإن من رحمه الله أنه يعرفك بنفسه ثم يدعوك أن يكون لك وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت إنه يستحق أن يتوكل عليه ولا يتوكل على غيره لأنه حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وبالتالي التوكل بمعرفة الله من أراد التوكل عليه أن يوحد الله وأن الله وأن الله وان يكون ذايقين في أمر الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون المصدر الأول من مصادر التوكل هو أن, أن توحد الله ثانيا أن تعرف الله وان تتامل في اسمائه وصفاته القابض الباسط الرازق الفتاح العليم الرزاق الكريم الغني القوي وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما اريد منهم رزقا وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثالثاً التأمل في المآلات والعواقب والنهايات والإيمان بالأقدار وسكون القلب إلى برد القضاء أن ترضى بقضاء الله عز وجل واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما أخطأك لم يكن ليصيبك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أن تعلم وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأن تتأمل في العواقب والمآلات أن كل شيء خير لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رابعا ان مما يعين على التوكل ويدفع الى التوكل التامل في الكائنات التي تنال الارزاق بغير وظائف ولا جامعات ولا درجات ولا شهادات في الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير وضرب المثل بالطير لعجزه ولضعفه الطير يرزقها الله والطير في القرآن لها مكانة ولم يعرف الناس الطير إلا بعد الأنف الوزن الطيور عرفوا بعد ذلك الطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال ما لي أرى على الهدهد لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاياتي بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هذا طير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وما يمسكهن الا الرحمن ضرب المثل بالطير الطير بغير شهاده ولا وظيفه تخرج الصباح الباكر عليها مخمصه المخمصه الجوع ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمؤ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله المخمصه الجوع تغدو خماصا اي الصباح الباكر تكون في خماص في بطنها مخمص وجوع وتروح بطانا اي تاتي وقد امتلأ بطنها من تامل الطيره وتامل الكائنات وتامل الارزاق عرف ان الارزاق بيد الله جل جلاله الطير يمرض الله عز وجل بها البشر ولا تستطيع الدول ان تحارب هذا المرض لانه لا يمكن ان توقف طيره في مطار من المطارات ويجرى عليها الفحص انها تاتي بالطيور المهاجره هكذا يقولون من بلد الى بلد عبر مسافات لا الرادارات تستطيع ان توقف هذه الطيور التي تدخل من بلد الى بلد وهي تحمل هذا المرض الذي سبحان الله لا ينتقل منها الى بقيه الكائنات انما ينتقل الى الانسان فقط سموها انفل الطيور وقامت الدنيا وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو يا خطير بتهلك الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم لا اسود لا بقوا مجارين ولا نمور ولا عفيان طيرا ابابيل الطير دي ربنا بيهرق بيها ناس لكن بختلف دي كان شائل حج حجار دي لا شائل حجار لا حاجة بالله يحسن عليك الله شوفوا العذاب ده الناس دايرين الدجاج ده لكن غصب مرتين طي تاكله بالله يقل لك هالديه يبقى ثلاثة ألف وزود ديلي مش علامة ما فيه ومصائب قوم عند قوم فوائده عشان السمك يرتفع، وعشان اللحم ترتفع، والله حكمة الله يا اخي تقالي العذاب ده كيف انه حس اي زول الحمد لله قالوا السودان ما فوقه وقالوا الحالات المشتبه فيها الحمد لله ربنا عافاهم وسلمنا وإياهم لكن الطير ده بضرب المثل لو ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير ولا يجعل الطير لأنه أعجز الكائنات وأضعف الكائنات من أين يلتمس رزقه من أين يحصل قوته إنه يحصله بتوكله على الله يخرج وقلبه خال من الهم وقلبه من من الحزن يحصل الرزق كما, كما يرزق الطير ولو كان الرزق ياتي بقوه ما اكل العصفور شيئا مع النسر وكيف اخاف الفقر والله رازق ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل بالارزاق للخلق كلهم للضب في البيداء والحوت في البحر ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النثر وهذا المسلك مسلك قرآني وما من دابه في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إن الحديث عن الكائنات وبعد الكائنات العاجزة التي لا تحمل تفكيرا كتفكير البشر ولا شهادات ولا مهن ولا جامعات ولا دراسات ولا, ولا عقول يرزقها الله أن تقل بك إلى عالم البشر كيف أن الله يسخر البشر بعضهم لبعض تدفن حبة في بطن الأرض لتخرج نبتا وتحصد وتوضع في شوالات وكل شوال يسافر به مسافات ليدخن المطاحب ليأتيك رغيف إن شاء الله ببروميد البوتاسيوم المهم يجيك رغيف تلقاه في المخابز التركية والأسبانية والإيطالية هكذا يسمونها وتلقاها وتأكلها لما تدخل اللقمة دي تخيل أين زرعت زرعت وين وتحصدت كانت فيها تشوال ولما ندخلوا المطحن كانت فيها تشوال عشان تجي تأكل إنت وتسيل إنت يا أخي ألا يحتاج الناس إلى إيمان الأجداد الذين يقولون ربنا ما شقالوا حنا نضيع إن الذي شدق الأجداد هو خالق الارزاق وإن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين إخوانا ربنا خلق الإنسان مضيع ولكن, ال... ولكن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإن مسه الخير منوعا إذا المصلين كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رأاه استغنى إذا ملك شيء وصار غنيا نسي أيام فقره ونسي أيام ذله ونسي أيام حاجته فإذا به تعالى. والله ان الانسان لا يضغى وكان الانسان اكثر شيء جدلا مجادله ومخاصمه في في لا شيء لما تيجي تدخل اللقمه قول يا ربي الزرعة وين ممكن تكون في استراليا وجابوها ناس يغا من بورسودان لقمة لقمه واحده بس يا أخي تتامل الرزق ده الله باكل في الناس مما الله خلق الدنيا ما حصل توقف وقال للناس الدنيوم لحد ما نفتح المخزن الثاني المخزن الأول كمل ما قال يا أخي تخيل الصينيين دين بياكلوا كم شوارس في اليوم والله ديل براهن يطيروا قلب زول لو كان على زول لو كان بيأكلوا زول كان بيقول يا زول انا أنا والله ما بقدر على الناس دين ربك بياكل الدنيا دي كلها بالصينيين يا أخي سبحان الله راكب في طيارة تجيك مضيفة فك شعره مدردق الدردق عشان تجيك سندوتش الله كاتب لك وانت في عالم الغيب ان تأكله في الطيارة ده رزيك شوف رزي الله جيبه كيف وبص قايم ماشي نبيض يجيب فالناس في ربك عشان يأخلوا في مطعم حكمه الله يا اخي الناس اللي داخلوا كده كذا انت بس كذا الناس داخلوا في السودان كم شوال شوال دقيق رش مطاعم دي والمخابز والطرق طريقة التحدي وطريقة وين الناس اللي في, في في في في الطيارات فوق ياخي اخي ده يجعلك تستيقظ وتتاكد وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وبالتالي ان مما يولد التوكل ويبعث عليه ومن اقوى مصادره التامل في الكائنات انسيها وجنيها حتى الجن لهم رزق ان طعام الجن كل عظم لم يذكر اسم الله عليه هذا للجن الكافر واذا ذكر اسم الله عليه عاد لحما اوفر ما يكون للجن المسلم حتى الجن يسقون على الله كائنات خلقها الله عز وجل سبحان الله حكمه الله والله التامل ده هذا التامل يبعث في النفس ايمانا رابعا ان من اقوى مصادر مصادر التوكل قوه القلب ويقينه وقناعته بالقليل ان تكون ذا قناعه وان تكون ذا يقين وان تكون ذا رضا بما قسم الله عز وجل لك وهذا محق من محكات الايمان ومحق من محكات الاعتقاد الصحيح لا تتزعزع عندما تفقد رزقا عندما تفقر قد افلح من اسلم ورزق كفافه وقنعه الله بما اتاه اقنع بما اتاك الله قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله القوي على حسب توكلك على الله يكون يقينك ان اهل الايمان لا يتزعزعون عند المحكات والمحن والشدائد وفي اتون النوازل يثبتون لثبات قلوبهم بالله حسبي الواحد كان يومين ما اكل والله كورك بيعنا صوت يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا ناري واللوعه في بالله أنبوب الغاز دي كان قطعه يوم كامل الشفع فاي كوركك والمرض كورك كويس ما بيقدر بدون أنبوبة يا خلف حمد انا ما قاعد يبشو عليه بالله شهور أزور جوع وبعدين ما قال أنا نبي والله مفروض الديني هو نبي ويعاني الشدائد. ويقاسي الجوع اللهم اجعل قوت محمد وآل محمد كفافا هكذا قال عليه الصلاه والسلام بس يكفيني حاجه بس تسد جوعتي بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبهم ما في داعي الديفريزر يكون مليان والتلايه تكون مليانه الرزق على الله يا خزر والله كان تامل حركه الرزق كان تامل حركه الرزق استغر تجد الجراز بياكله أوليك حصان الجرائي حصان الجرائي كيف يعني الله كاتب له رزق الله كاتب له رزق معك الرزق الربنا كاتب له ده متى الجول. لكن البيقنا القلب شنو سليمان عليه السلام وجد دودة بين حجرين هذه الدودة يرزقها الله بنملة نملة وتجي شايلة الحب وتنقل في حبة تقع الدودة تبسيك الحبة اللي بتأكلها لما الحبة تنتهي النمل تنتهي ماشه تاني النمل ما قصده وما عرفته بيجي في دودة بس يوم الحبة تنتهي من الدودة النمل تقع منها حبة وتنقل النمل ده بنقول نقل النمل داء في الكائنات يا أخي قال وما بداء فتب في الأرض ولا طائر ما قلت لك الطيور بيجوا طوالي في القرآن ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء بالله النمل ده بيستغل شغل وأكله قريب النمل يجمع ما لا يأكل يعني ذاته النمل في الكائنات عنده شفقة والله فينا زين النمل وأكعم من النبي عنده شفقه كويس يا أخي الواحد يخش الصلاة كويس وموبايله فاتح وبعد الصلاة أولي يتكلم معه يقول انت زرنانا جايك يقول لك عندي بيعه يبيعه بالليل وبالنهار ووقت الصلاة الواحد له نجفر الدكان أمشي صلي وتعال بتخيل إنه بس الزباين ما بجوا إلا وقت الصلاة وكان ما بعد وقت الصلاة بيفكر وبيعدم الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وبالتالي ده الشيطان يعيدكم الفقر الشيطان يقول ليه تقفل ليه والزبائن جاءت تبدو كده هو الزباين جت ما يصلو الزباين دين الصلاة مفروض علينا الدكان ولا شنو ما بيقفل دكانه ولا عشان يمشي يصلي وجه قليل بخاف وفي نوع بتاع دوران دواراني بيخلي الولد في في الدكان هو بيمشي خلي الدكان فاتح يقول له خليت الصبي الصبي ما يروح يصلي الزوار ده شغال معاك ده ومكلف وبالغ ما بصلي؟ وهكذا الناس الرزق ده بيسعوا له وسعي ولكن لن تنال إلا ما كتب الله لك أصلاً ما حد يصير الرزق أكثر من شكته كتبه لك فالدودة دي بترمي الحبة النملة ترمي الحبة الدودة تأكل الحبة سليمان عليه السلام شاف الدودة بتأكل حبة في كم من الزمن لقاها بتاكل حبة في يومين جابت دوده خدتها في علبة وخدت ليها أكثر من خمسة حبات حب كتير الدودة دي أكلت نص حبة بس نص حبة سليمان عليه السلام بعد المفتح متوقعة تاكل أجل شي حبة فما فوق انت كان بتاكل حبة واحدة لأنه قدام حبة واحدة لكن لما تبقى خمسة تأكل حبتين ثلاثة لجا أكلت نصف حبة سألها سليمان قال ما الذي أصابك قالت عندما كان رزقي على الذي لا ينسى كنت أطعم كل ما يعطيني ولا أداخل لغد وعندما أصبح رزقي عليك على الذي ينسى ادخرت لأيام القادمة لعلك تموت أو تنساني في العلبة حسنا كده أهلنا يقولوا ليك راس جدوده بين حجرين صحيح راس جدوده بين حجرين وبالتالي قناعة القلب وثباته المؤمن ينبغي أن يكون ثابتا ومن الناس من يعبد الله على حرف ان أصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين جاء في سبب النزول ان الرجل من العرب ياتي ويؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام وينظر بعد الايمان الى تجارته وزراعته ومواشيه البهائم كان زادت وسمنت يقول ده دين تمام ده احسن دين وقال لك كان البهائم ماتت يقول لا لا لا دين ده ما نفهم عنه قتل بهيمة يا ده دين ده الدين ده بيتعامل معه كده بالله الواحد داير الدين ما معه ابتلاء ومن الناس ما يعبد الله على حرف الحرف اللي هو الطرف عباده تعطى الطرف عباده ما ما مستقرة يقيم ما ثابت توكل ما راسخ ومن الناس ما يعبد الله على حرف إن أصحابه خير ما به يقول ده تمام يقول لك ها نمشي معاكم تدون شنو كويس كلامي ضعيف ده ما دين اصلا ده ما دين هذه تربيه ضعيفه كويس يقول لك والله مما مشيت معاهم والله علبت البهائم بتحتماك وشفعي مرضوا الله كاتب لهم ما البشر البشر بيقدر يعمل حاجه قل ليصيبنا يصيبنا الا ما كتب الله لنا وبالتالي اليقين والقوه أبو الحسن الزاهد في عصر أحمد بن طولون أحمد بن طولون كان إمام وحاكم جائر يقتل الناس بغير سبب فجاءه أبو الحسن الزاهد ينصحه قال له اسمع انت عامل فيها أرجل زر انت أرجل زر مسكه قال له ربطوه ربطوه ونادى على أهل المدينة جميعا ليشهدوا مقتله وقد أجعله اسدا جوا عليه اسد وجاب له وفي حلبة اطلق عليه الاسد وابو الحسن مقيد القيد في يده وفي رجليه والاسد يقبل عليه كل الناس يحبونه ويخشون عليه من هذا المصير الاسد سوف يمزقه ويقطعه اربا اربا وشلوا شلوا جاء الاسد لما دنا من ابي الحسن طاطا الاسد راسه وهز زيله وجعل يلتصق به كما يفعل الكلب مع سيده كبر الناس وحمدوا ربهم وهذا حسب ما بعيد سفينا رضي الله عنه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ضل في الصحراء فلقيه اسد أسد لقى سفينة سفينة ده من الناس اللي كانوا شغالين معه صلى الله عليه وسلم بيخدموه وسماهه رسول الله سفينة لأنه في مرة أتوا على وادي يسير ماء فحمل أمتعة القوم وقطع الوادي فسماه النبي سفينة أو سفينة سفينة ده لقاه الأسد قال يا أبا الحارث الأسد كنيه ابو الحارث بكنوه يعني بيستلطفوه وكده كان لقى لك أسد ده اسمه أبو الحارث العرب يسميه أبو الحارث يا أبو الحارث أنا مولى رسول الله قال فطأطأ له رأسه وقال له لقد تهت من قومي فقاده حتى أوصله المعسكر أسد كان موجود في كتب السير راقد جدا وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم إنه خدامه الأسد للقذو وأتباعه العلماء ورثة الأنبياء قام خلاص الراجل اقتنع قال تالي اقتلوا زيدا اقتلوا نادوا قال بالله يا أبا الحسد فيك ما كنت تفكر والأسد قد كسر عنا به قال كنت على وضوء فكنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أو نجس ينقض الوضوء أو لا ما الشاي هم الأسد بياكله الزول اللي بتعامل مع الله ده بتعامل مع, مع الله بيقين لذلك عرف الحسن البصري التوكل التوكل أن تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك لو خلت لك في جيب قروش الحقتك عند الله جاياك من عند الله تكون ضامنة أكثر من الماسكة في يدك لا الناس يقولوا جراده في الكف ولا الفطاير يقيم ما في بلجرادة في الكف ولا ألف طاير أن تكون بما في يد الله وعند الله أوثق من التي في يدك بس كده قال لك ما نقص مال من صدقة لو قال لك طلع الله برجع لك تعال لك كده عشرين مرة الله برجعه إنته بتأكد الله برجعه آه الله برجعه يقول لك إنته بتأكد برجع لي المتين الله برجع لك الزيدي الله برجع له لأنه ما عندك يقين الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين العاملين المؤمنين المستيقنين إنه ولذلك ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد المتوكلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يعرف حوائجك ويعلم ما تحتاج ولا تخفى عليه خافية يريد أن يمتحنك في الدنيا فعليك ببعض القواعد والأمور الأمر الأول أن لا تنتمس رزق الله في معصيته ضيق المعايش وتقتير الأرزاق وشرف العيش عليه أن لا يحمنك على ركوب الأهوال واقتحام المعاصي لأجل غينا سريع تدفع به ذل الفقر عن نفسك لا إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته ثانيا أن تلتمس مفاتيح الرزق وأسبابه الخفية إن الله يرزق ويرزق بغير حساب ويرزق من يشاء بغير حساب يرزق ومن المفاتح التي تدار لأجل استدرار الارزاق مفاتحة أهملها الناس لماذا؟ لعدم يقينهم بالغيب قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصر رحمه إنها أسباب تذر الأرزاق وتفتح على الإنسان من حيث لا يدري ولا يشعر يقيد الله له رزقا ويسر الله له سبيله لكننا نريد الكلام المرتبط بالمادة جيب دراسة جدوى اشتغل لك كم أمجاد نزلهم في الخط لا افتح مغلق واشتغل في مواد البناء الطلبات على كثيرة لا اشتغل في الاراضي والعقارات لان حسا حيجوا المغتربين في الاجازه وحيجوا ينزلوا السوق وال والحاجات حترتفع واحد يقول لك لا لا كان عملت لك كم كارو كده في سوق ليبيا والله العظيم تعيش مرتاح واحد يقول لك لا لا الدواجن لا الدواجن دي تطير منا والله العظيم زول قلنا في اسمها شنو الطيور دي الناس ده دي حاجه زي دي تديون اشياء اشتغلوا فيها أسمنتي وسكر ودقيق ومكرونه وحاجات زي دي وأثاثات الأثاثات كيف والديكور وحاجات زي دي ده كويس الناس يسعون للزي لكن كيف بالأسباب الخفية التي تحتاج إلى يقين قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الاستغفار يدر الارزاق معقول دلكي وين ده في اقتصاد هذا في الاقتصاد الاسلامي وهكذا ان نطرق ابواب الرزق الخفيه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من اسباب الرزق اكثار الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام سبب من اسباب الرزق وهكذا هناك أسباب كثيرة جدا الدعاء سبب من أسباب الرزق وهكذا لكن على الناس أن يستيقنوا وإن كل الذي مضى من خطبة عن التوكل وعن صلته وعلاقته بالإيمان لا يكون إلا ممن عرف الله المعرفة الحقة وعرف الدنيا على حقيقتها فلا يطلب من الدنيا رزقا بحرام لأنه يعلم أن هذا مآله في القبر سؤال بل قاعدة الناس الذهبية الحرام يذهب من حيث اتى حتى صار هذا مستقرا عند جميع الناس أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا من عنده يغننا به عن رزق من سواه اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا احدا من خلقك يذلنا اللهم لا تجعل بيننا وبين ارزاقنا احدا من خلقك يذلنا اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا اللهم انا نسالك من فضلك ومن رحمتك فانهما لا يملكهما الا انت اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبك عن غيرك يا رب العالمين اللهم اكفنا اللهم اغننا اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعين لا تدمع وبطن لا تشبع يا رب العالمين ودعوة لا يستجاب لها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاة